وَإِذَا رَأَوْ تِجَارَةً أَوْ لَهْوَاٍ فَاضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ رَازِقِينَ